إن للمتقين مفازا عذائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 ذلك تطفل لا يتكلون لا يتكلون إلا من أذن له رحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء تخذ إلى ربه ما إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا لي بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات نازعات والناشقات ناشقات والسابحات سبحة ف السابقات سبقات ف أمرا يوم توجف واجفة تتبعها رادفة قلوب يوم إذ واجفة أوصارها خاشعة يقولون إننا لمردون في الحافرة. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخَرَهُ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَوْتٌ خَاسِرَةٌ بَلْ إِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِسَاهِرَةٍ هَلْ أَسَاكَ حَدِيثُ مُوسَى